ها رحمن الرحیم ها الله الهی لا اله الا ها الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار العزیز العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى